ا م الذين امنوا و ع م ل و ع الصالحات امنوا وعملوا الصالحات م ن و ا وعملوا ا ذ ص ا ب ح ا ت امنوا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 <تصفيق> م <مسلح> الا نحن م ص ح و ن أ ل إ ن ه م هم ل م ف س د و ن ولكن لا يشعرون و إ <وإذا> ذ ا قيل لهم آ م ن و ا كما آ م ن الناس قالوا أ ن ك م ك م ا آمن و س ف ه النابلسي أ ا إ ه هم م ل ل ي ع ل م و ن و إ ذ الاسلاميه ق قالوا آ و إ ذ ا ل و ا إلى ي انا ي ق و ا إنا معكم إ ن م ا نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في قويانهم اولئك الذين اشتروا الضلاله بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل فلما الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بك عمي فهم لا يرجعون أ و كصيب من السماء فيه غلمات ورعد و ب ر ق ي د ع ل و ن أ ص ا ب ع ه م في آ ذ ا ن ه م من الصواعق حذر الموت والله محيط ب ا ل ك ا ف ر يكاد ََ البغض َ ي َ خ ْ ط َ ر ْ ص َ ا ر ه ُ م ْ كلما َُّ اضاء لهم م ش َ و ْ فيه ِِ و َ إ ِ ذ َ ا أ َ ظ ْ ل َ م َ عليهم ََِْ ق َ ا م و َ و َ و ْ شاء الله َّ ل َ ب َ ه ب َ بسمعهم َِِْ و ََ أ ر ْ ص َ ا ر ه م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 الذي جعل لكم ا ل أ ر ض فراشا والسماء بنا وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ف أ ت و ا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم فأتوا بسورة فداءكم من دون الله ان كنتم صادقين ف إ ن لم تفعلوا و ل ن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره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 كلما رزقوا منها من ثمره الرزق انقذوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها اثواب مطهر ترى وهم فيها خالدون ان الله لا ي س ت ح ي أ ان يضرب مثلا ما بعوضه فما فوقها ف أ م ا الذين آ م ن و ا فيعلمون انه الحق من ربهم و أ م ا الذين كفروا فيقولون ماذا أ ر ا د الله بهذا مثلا و ي ظ ل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما ي ظ ل به إ ل ا الفاسقين الذين ينقضون عبد الله من بعد م ي ت ا ق ه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 م و س و ا ه ا ل ي ا م ثم ي م م ثم يحييكم ثم ي ت ك إ ل ي ه ت ج ع و ل و ا ل ذ ي خ ل ق لكم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 موسوعه النابلسي ا للعلوم أ ر ض خ الاسلاميه و أ ت ج ف ي ه ن ف س د ي ا الدماء ويسفك م و س لك ق ا ل إ ن ي أ ع ل م ما ل ا ت ع ل م و ن و ع ل م آدم ا ل أ س م ا ء Oh! السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تفترون واذ قلنا للملائكه السدود ادم فسجدوا فتكونا من الظالمين ف أ ذ ل ه م ا الشيطان عنها ف أ خ ر ج ه م ا مما كان فيه وقلنا ه ب ق و ا بعضكم لبعض عدو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 قل نثبتوا منها جميعا فاما إ ياتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا باياتنا و أ و ف و ا بعفو اوف بعفوكم واياي فرهبوا واياي فاستقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتبوا ف الحق وانتم تعلمون واقيموا الصلاه واتوا الزكاه ت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 وانها لكبيره إ ل ا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاق ربهم وانهم إ ل ي ه غافلون اهل الكون نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تهزي لا نفس عن نفس موسوعه ا ل م ن ه ا شفاعة و ل ا ي ق ب للعلوم منها ش ف الاسلاميه و ن ي موسوعه النابلسي للعلوم ذ ل ك ب ل ا ء ف و س و ع ه ا ل ن ا ب ل ك ي للعلوم الاسلاميه down. واذ قال موسى لقومه يا قوم إ ن ك م ظلمتم أ ن ف س ك م به خ ا ذ ك م العجل فتوبوا, فتوبوا الى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذ ل ك م خير لكم ع ن د ب ا ر ئ ك م ف ت ا ب ع ل ي ك م إ س ي ل ل ا ل و م ا ل وإن ق ل ت ي ا م و ي ه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 وان قل ن ا ادخلوا هذه القريه فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا ح ط ت سنغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فبتلى الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا, فأنزلنا ف ا <تضلغوا> ل ه ر ج ز ا من السماء بما كانوا ي ف س <يفسفون> ق و <وإذ> ن استسطى بعصاك موسى لقومه فقل فانفجرت نضرب الحجرة عشرة عينا قد علم كل اناس مشربه كلوا واشربوا من رزق الله ولا ت ع ث ه ا في ا ل أ ر ض مفسدين وإذ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 موسوعه النابلسي ذ ي هو ا للعلوم م ي الاسلاميه ل و ل م و ء و ا ب الله. ذلك ب أ ن ه م كانوا يكفون ب آ ي ا ت الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعصون موسوعه ا ل ن و ا و ا ل س ي للعلوم ا ا ل ا ص ل ا م ى ه ف ل ه موسوعه ا ع ن د ر ب ه م و ل ا خوف ع ل ي ه م و ل ا هم يحزنون وإذ س ل ا م ي ا ق ه م وخذوا ما اتيناكم بقوه واذكروا ما, ما فيه لعلكم تتقون موسوعه النابلسي للعلوم م ا ل ا س ل ا م ن ك م في السبت فقلنا لهم كونوا س ر د ة خاسئين ف د ع ل ن ا ه ا ل ك ا ن لما بين يديها وما خلفها وموعظه للمتقين وإذ قال موسى لقومه إ ن الله ي أ م ر ك م أ ن تذبحوا ب ق ر ة قالوا أ ت ت خ ذ ن ا هدوا قال أ ع و ذ بالله أ ن أ ك و ن من ا ل ج ا ه ل قال ادع لنا ربك يبين لنا م ا ه قال إ ن ه يقول إ ن ه ا ب ق ر ة لا فارق ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما ت ث م ر قال و ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفران موسوعه النابلسي إن للعلوم ه ن الاسلاميه لا ذنود ت ي ر ا أ ر ض و ل ت ارث مسلمه لاشيه فيها قالوا الان جئت به ا ل ح ف ق فذبحوها وما كانوا يفعلون واذ قتلتم نفسا فالدار والله مفرد ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم اياته لعلكم تعلمون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجاره او أ ش د ق س و ة وان من الحجاره لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخل ر منه الماء وان منها لما يهبط من خشيه الله وما الله بغافل عما تعمل و ن افتطمعون ان يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحركونه ثم يحركونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون واذا ل ه و الذين ا آ م ن و ا قالوا آ م ن ا و ل د ك و ي ح ا س و ن ه م بما فتح الله عليكم ل ي ح ا ج و ك م به عند ربكم أفلا ل انهم ي ع ل و الْكِتَابَ إِلَّا أماني الا ن وَإِنْكُمْ ي إ يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب باياتنا وويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إ ل ا اياما معدوده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 افتؤمنون ل ع و وإن يأتوكم ا أسارا ن ا إخراجهم د و وهو ه م محرم عليكم أ ف ببعض الكتاب وتذكرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خ ي و ن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 العذاب ولا ه موسى ي ن ص ر ن آتينا ولقد و م الكتاب و ق ف ي ن ا من بعده بالرسل و آ ت ي ن ا عيسى ب ن مريم البينات و أ ي ب ن ا ه ب ر و ح القدس افكلما جاءكم رسول ا بما لا تهوى أ ن ف س ك م استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا ق ر و ب ن ا غل بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءه م كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا, وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما ج ا ء ه ا ما عرفوا كفروا به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 قل فلم تقتلون انبئا الله من قبل ان كنتم مؤمنين ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون واذ َ إ َ خ َ ذ ْ ن َ ا ميثاقكم َُْ ورفعنا ََََْ فوقكم ََُُْ الطور ْ خذوا ُ ما َ اتيناكم ََُْ ب ِ ق ُ و َّ ة ٍ واسمعوا ََُْ قالوا َُ سمعنا ََِْ وعصينا ََََْ واشربوا َ أ ُِ في ِ قلوبهم ُُُِِ العجل َِْ بكفرهم ُِِِْْ قل ُْ بئس ِ ما َ ي َ أ ْ م ُ ر ُ ك ُ م ْ به ِِ ي م َ ا ن ك م ْ ان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 قالوا بلى ا ل َ ا س ق و ن اولما ع َ ه د و ا عهدا ًَْ نبذه َََ فريق ٌَِ منهم ُِْْ بل َْ أ َ ك ْ ث ر ُ ه ُ م ْ لا َ يؤمنون َُُِْ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ من عند اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنْ عِنْدِ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 والله يختص برحمته من يشاء و ا ل ل ه ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آ ي ة أ و ن ن س ه ا نات بخير منها أ و مثلها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 ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل ود َ كثير من ِْ أ َ ه ْ ل الكتاب َِِْ لو َ يعود َ من بعد إ ي م انفسهم ك ك م ا ا ر ح د عند ا من ن أ ف س من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامره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 ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه إ ل ا من كان هدى او نصارا تلك امانيلهم قل هاتوا ب ر ه ا ك ه م بلى م ن أ س ل م و ج ه ه ل ل وهو م ح س ن ف ل ه أ ل ع ن د ربه و ل ا خ و ف ع ل ي ه م و ل ا ه م ي ح ز ن و ن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 فالله يحكم بينهم يوم ا ل ق ي ا م ة ب م ا كانوا فيه يختلفون ومن أ ظ ل م ممن نعم سائد الله أ ن يذكر فيها سوء وسعى في خرابها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 آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قومهم تشابهت قلوبهم قد بينا ا ل آ ي ا ت لقوم يوقنون إ ن ا ارسلناك بالحق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 الذين آ ت ي ن ا ه م الكتاب ي ك ل و ن ه حق تلاوته أ و ل ئ ك يؤمنون به ومن يكفر به فاولئك هم الخاسرون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 ولا تنفعها شفاعه ولا هم ينصرون و إ ذ ابتلاء ب ر ا ه ي م ربه بكلمات ف أ ت م ه ن قال إ ن ي ج ا ع ل ك للناس إ م ا م ا قال ومن ذريت ي قال لا ينال عهدي الظالمين و إ ذ جعلنا البيت مثابه للناس و أ م ن ا واتخذوا منهم موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه ف ي ن و ا ع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 ثم اضطروا إ ل ى عذاب النار وبئس المصير واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ربنا تقبل منا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 انك انت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آ ي ا ت ك ويعلمه م الكتاب والحكمه ويزكيهم إ ن ك أ ن ت العزيز الحكيم ومن ي ر ض ب عن مله إ ب ر ا ه ي م الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في م و س ل ع ه النابلسي ح ي إذ ق م قال أ ل م للعلوم ا ل ا ب ل ا ه ي م ب ن ي ه ان الله اصطفى ل ك م الدين فلا تموتن إ ل ا و أ ن ت م مسلمون أ م كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت إ ذ قال لبنيه ما تعبد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 اولئك م ه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا ت س أ ل و ن عما كانوا يعملون وقالوا كنودا أ و ن ص ا ر ه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 woman وان تولوا فانما هم في شقاق فسيكفيك هم الله وهو السميع العليم صدره الله ومن احسن م ن الله صبرة و ن ح ن ل ه ع ا و ن ل أ ن ا و ن ن ا ف ي ا للعلوم ه ربنا ك و ل ن ا أ ع م ا ل ن ا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 أو نصارا قل انتم أ ع ل م أ م الله ومن أ ظ ل م ممن ك ت م ش ه ا د ة عنده من الله و م ن الله بغافل ع م ما تعملون. تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولهم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون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 لنبت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على حبيه وان كانت لكبيره إ ل ا على الذي نهدى الله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 فول ل ن ي ن ك قبلة تغضاها وجهك ل و شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره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 م و كبلتك و م ا ا أنت ت ب ب ع ب ل ت ه م و ا بعدهم ب ت ا ب ل س ي ل ت ل ع ت أ ه و ا ء ه م من بعد ا ج ا ء ك من ا ل ع ل م لمن الذين موسوعه النابلسي أ ن و للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ع ل م و ن الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهه هو موليها ف ا س ت ب ك و ا الخيرات أ ي ن م ا تكونوا يات بكم الله جميعا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 ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم إلا الذين ل ظ م و ا و ع ه ا ل ن ا ب ل ن ي و ل م ن ع م ت ي ع ل ي ك م و ل ع ل ك م ت ه د و ن فما أ ر س ل ن ا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آ ي ا ت ن ا و ي ذ ك ي ك م ويعلمكم الكتاب و ا ل ح ك م ة ويعلمكم ويعلمكم م ا لم ت ك و ن و ا ت ع ل م و ن ف النابلسي ولا ر ي ل ت ع ل و م الاسلاميه و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 ش ي ء من الخوف والجوع ونقص من ا ل أ م و ا ل و ا ل أ ن ف س و ا ل س م ر ا ت وبشر الصابرين الذين إ ذ ا أ ص ا ب ت ه م م ص ي ب ة قالوا إنا لله موسوعه ا ل ن ا و ل س ي للعلوم ا ل ا و ر ح م ه وأولئك ه م ا ل م و من ش ع ا ئ ر النابلسي ل ه ف م حج ل ي ت اعتمر أو ف ا ا ل ع ل ي ي ه أن ط و ف ب ه م ا ومن تطوع خ ي ر ا فإن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 أ و ل ئ ك يلعنهم الله ويلعنهم ا ل ل ا ع ن و ن إ ل ا الذين تابوا و أ ص ل ح و ا وبينوا ف أ و ل ئ ك اتوب عليهم و أ ن ا التواء الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم ك ب ا ر اولئك عليهم لعنه الله والملائكه والناس اجمعين خالدين فيها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 والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أ ن ز ل الله من السماء من ماء فاحيا به ا ل أ ر ض بعد موتها ف أ ح ي ا به الارض بعد موتها وبثتيها ف من كل دابه وتصريف الرياح والسحاب المسخر وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء و ا ل أ ر ض لايات لقوم ي ع ف د و ن ومن الناس من يتخذ من دون الله امدا انهم كحب الله والذين آ م ن و ا أ ش د حبا لله ولو ترى الذين ظلموا إ ذ يرون العذاب أ ن ا ل ق و ة لله جميعا و أ ن الله شديدا العذاب. إذ تبرأ الذين تبرأ اتبعوا موسوعه ن الذين ت ب ع النابلسي وتقطعت ا للعلوم الاسلاميه فنتبرا منهم كما تبراوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يا أيها الناس كنوا موسوعه ا الأرض في ا ل ن ا ت ب ل ش ي ط ا ن إنه ل ك م ع ل و م ب ي ن إ ن م ا ي أ م ر ك م و ا ل ف ح ش ا ء وأن و و ت ق ل الله ع ى ا ل م ا ل ا ت ع ل م و ن وإذا اتبعوا قالوا ما الله ما, لا تعلمون وإذا ما, الله ما ألفينا آباءنا قيل لهم أنزل بل عليه نتبع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 ايها الذين آ م ن و ا خ <تصفيق> ل و ا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إ ن كنتم إ ي ا ه تعبدون <تصفيق> <تصفيق> انما حرم عليكم الميت تودم ولحم الخنزير وما اهل به لغير الله فنمض قر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه إِنَّ ا ل ل رَفُورٌ رحيم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 و اسماء ل ت و ل م ا ل س ب ي ل و ا ل س ا ئ ل س ن وفي, وفي وأقام وآت والموكون الرقاب الصلاة الزكاة ب ع ه ه د ى اذا و ا ا ل ص ا ب ر ي ن في الباساء والضراء وحين الباس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون يا ايها الذين آ م ن و ا كتب عليكم الخصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى س فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع ا ل م ع ر و ف و أ د ا ء إ ل ي ه ب إ ح س ا ن ذ ل ك تغطيكم ن ربكم ورحمه فمن ا ع ت د ى ب ع د ذ ل ك ف ل ه ع ذ ا ب أ ل ي م و ل ك م في ا ل ق ص ل ا م ي ة يا اولي الالباب لعلكم تتقون كتب عليكم إ ذ ا حضر أ ح د ك م الموت إ ن ترك خيرا الوصيه للوالدين و ا ل أ ق ر ب ي ن بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسموه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا إ ث م عليه إ ن الله غفور رحيم كتب قبلكم لعلكم تتقون أ ي ا م ا معدودا ت فمن كان منكم مريضا أ و على سفر فعدتم من أ ي ا م أ خ ر ى وعلى الذين يطيقون انه فريه طعام م ساكين فمن تقوى خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون شهر رمضان الذي ل ك هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصب ومن كان مريضا او على سفر فعدهم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 عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون احل لكم ليله الصيام الرفث موسوعه ا س ل ك م و أ ن ت م ل ب ا س لهم ع ل م ا ل ل ه أنكم كنتم ت ت خ ا ن ن ن و أ ف س ك م فتاب ع ل ي ك م وعفى ي ه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 ي س أ ل و ن ك عن ا ل أ ئ ل ة قل هي مواقيت للناس والحد وليس البر ب أ ن ت ا ت و ب ي و ت من ظهورها ولكن البر من اتقى ا ت ق و ا البيوت من اروابها واتقوا الله لعلكم تفلحون وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا المعلم يحب مهتدين وقتلوهم حيث سكتكموهم واخرجوهم من حيث اخرجوكم والفتنه اشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى ق موسوعه النابلسي ل ل ت ل و م ا ل ا س ل ا ح ي م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 موسوعه النابلسي ت للعلوم ا ل ل ا س ل ا ل م ت ي ن وأنفقوا فرقا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 ف إ ن احسرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى ي ب ل و الهدي محله فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه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 ان الله شديد العقاب الحج أ ش ه ر معلومات فمن فرض فيهن إ الحج فلا ر ف س ولا ك س و ق ولا ندال في الحج وما ت ف ع ل و ن خيري ع ل م ه الله وتزودوا ف إ ن خير الزاد التقوى والتقوى ا و ل ي ا ل أ ل ب ا ب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ر ب فإذا أ ت م و ن و ع ه النابلسي للعلوم ا م ر الحرام ذ ك ك ر و ه الاسلاميه ه لمن ل ثم افيضوا من حيث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحيم فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم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 لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أ ن ك م إ ل ي ه ت ح س ر و ن ومن الناس من يعجبك قوله في ا ل ح ي ا ة الدنيا ويشهد الله على قلبه واله الخصام واذا تولى سعى في ا ل أ ر ض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد و َ إ ِ ذ َ ا قيل َ له َ اتقي الله َ اخذته ََُْ ا ل ْ ع ِ ز َّ ة ُ بالاثم ِْ إ ِ فحسبه ََُُْ جهنم َََّ ولبئس ََ المهاد َِْ ومن ََِ الناس َِّ من َ ي َ ش ْ ر ِ ي ن ف س ه و ع ه ا ل ن ا ب ل ل ه و ا ل ل ع ل و ب ا ل ع ب ا د ي ا أ ي ه ت ب ع خطوات الشيطان إ ن ه لكم عدو مبين ف إ ن ز ل ل ك م من بعد ما جاءتكم البينات فعله م و ا أن موسوعه النابلسي للعلوم ا ل ا س ل ا ئ ك ة و ق ض ي الأمر و إ ل ى الله ترجع ا ل أ م و ر سل بني إ س ر ا ئ ي ل كم آ ت ي ن ا ه م من آ ي ه ب ي ن ه ومن يبدل ن ع م ة الله بعد ما جاءته ف إ ن الله شديد العقاب ز ي ن للذين كفروا ا ل ح ي ا ة الدنيا ويسخرون من الذين آسلوا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 وما اختلف فيه إ ل ا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آ م ن و ا لمختلفوا الحق ب إ ذ ن ه و ا ل ل ه يهدي م ن ي ش ا ء إ ل ى صراط م س ت ق ي م أم حسبتم أن ت د خ ل و ا ا ل ج ن ة و ل م ا م ي مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقولوا ل ر س و ل والذين آلوا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 والأقربين موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه كتب عليكم الكتاب وهو كره لكم وعسى أ ن تكرهوا شيئا وهو خير ر لكم وعسى أن تحبوا وهوى أن شيئا وهو ش لكم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 فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا و ا ل آ خ ر ه واولئك اصحابهم وَاللَّذِينَ آ م َ ن ُ و ا و َ ا ل َّ ذ ِ ي ن ََ ا ج َ وَجَاهَدُوا ُ و ا فِي س َ ب ِ ي للعلوم ِ ا ل َّ ه َََُِِ ك ي ر ْ ج ُ ن ََ ر ح ََْ ة ا ل ل ََّ ه ِ و ا ل ل ََّ ه ُ ف ا م ي ه يسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما و ي س أ ل و ن ك ماذا ينفقون قولي العفو كذلك يبين الله لكم ا ل آ ي ا ت لعلكم تتفكرون والدنيا و ا ل آ خ ر ة و ي س أ ل و ن ك ع ه النابلسي ر وإن للعلوم و ا ل ا س ل يعلم ا ل م ف ي د م و ل و ش ع ه ا ل ن ا ل ل ه ع ز ي ز ح ك ي للعلوم الاسلاميه م حتى ي ؤ م ن و ل ا ن ك م مؤمنه خير من مشركه ولو أ ع ج ب ت ك م ولا تنكحوا المشركين ن حتى ي ؤ م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 والمغفره باذنه ويبين آ ي ا ت ه للناس لعلهم يتذكرون ويسالونك عن المحيض قله واذنفع ت ز ل ا ل ن س ا ء في المحيض ولا ت ق ر ب ه ن حتى يطهم ف إ ذ ا تطهرن فاتوهن من حيث أ م ر ك م و م و ن و ي ح ب النابلسي م ت ي س ك ل ل ع ت و ح ر ك م أ ن الاسلاميه شئتم و م و ا س و ل ه و النابلسي م ل ع ل و م ا ل ا س ل ا ل ل ه و و ت ت ق اسماء الله الحسنى ك ب ت قلوبكم والله ر ف و ر حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أ ر ب ع ة أ ش ه ر فإن فا ل خ ل ق ا ت يتربصن بانفسهن ثلاثه قرون ولا يحل لهن ان يكثن ت ما خلق الله في ارحامهن إن, ان كن من ب ا ل ل موسوعه الآخر النابلسي ذ ل ك إن أ ر ا د و ا إ ص ل ا ح و ل ا م ي ه الذي عليه النبي المعروف وللرجال عليهن درجه والله عزيز حكيم الصلاه مرتان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 من لا يقيم حدود الله فلا زلاح عليه ما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعز حدود الله فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناد طلقها وتلك ََ حدود ُُُ الله َِّ يبينها َُُ لقوم ٍَِْ يعلمون َََُْ و َ إ ِ ذ َ ا ط َ ل َ ق ُ ت ُ م النساء ََِّ فبلون َ د َ ل َ ه ُ ن َّ ف َ أ َ م ْ س ِ ك ُ و ه ُ ن َّ بمعروف ٍَُِْ أ َ و ْ سرحوا َُِ ب م ع ر و ف ولا ت م س ك و ن ض ر ا ر ا ل ت ت ع د و ا ومن ي ف ع ل ذ ل ك فقد ظ ل م نفسه و ل ا ت ت خ ذ و ا آ ي ا ت ا ل ل ه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 و َ إ ِ ذ َ ا طلقتم ََُ النساء ََ ف َ ب َ ل َ غ ْ ن َ ا َ ل ه ن فلا َ ت َ ع ُْ ل و ه ُ ن َّ ان ينكحن ََِ أ َ ز ْ و َ ا ج ه ُ ن َّ إ ِ ذ َ ا تراضوا َََْ بينهم ََُْْ بِالْمَعْرِ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر ذلكم ازكى لكم و أ ط ه ر والله يعلم و أ ن ت م لا تعلمون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 موسوعه ا ل ن ف س إ ل ا و س ع ه ا ل ا ت ض ا ع you الذين يتوفون م ن ك م و س و ع و ا ج يترى ب ص ن ا ب ل س ي ر ل ع ش ل و ذ ا ب ل غ أ س ل ه ن ف ل ا م ي ه و ي م ل و ن خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبه ا ل ن س ا ئ ي او اكننتم في انفسكم ع ل م ا ل ل ه أ ن ك م س ت ذ ك ر و ن ه ب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 لا دناح عليكم إ ن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أ و تفرغوا لهن فريضا ومفتعون على الموسع ق د ر وعلى و قدره متى عم بالمعروف حقا على المحسنين وان صلقتموهن من قبل انت مسؤول وقد صغر لهم ف ر ي ض ة ف ن س ق ما ف ر ت ما فنسق م ف ر ض ت م إ ل ا أ ن ي ع ف و ن أ و يعفو الذي بيده ع ق د ة النكاح وأنسع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 فرجالا او ركبانا فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم و ي ذ ع و ن أ ز و ا ج ا و ص ي ة ل أ ز و ا ج ه متاعا م إ ل ى الحول غير إ خ ر ا ج ف إ ن خرجنا فلا د ن ا ح عليكم فيما فعلنا في أ ن ف س ه م موسوعه النابلسي م و للعلوم م ق ا ت الاسلاميه ع ب ى ل ت ك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 الله موتوا ثم ان ه موتوا إ الله لذو فضل على الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله موسوعه ل النابلسي ل ل ع ق ر ض ا ل ا فيضاعفه ل ه ض ع ا ك ث ي ر ه والله يقبض ويبصر واليه ترجعون الم تر إ ل ى الملا من بني إ س ر ا ئ ي ل من بعد موسى ا ب ق ا ل و ا لنبي ه له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إ ن كتب عليكم الكتاب الا ت ق ا ت ل و ن قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليه فلسان تولوا ل ا قليلا منهم والله عليم ب ا ل ا ل م ن وقال لهم ن ب ي ه م إ ن الله قد بعث لكم قالوا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 وطفاه ع ل ي ك موسوعه ز ا د ب في ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم ن ي ش ا ء و ا ل ل ه و ا س ع وقال لهم نبيئهم ان ايه ملكه ان يائيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه, وبقية ما ترك آ ل موسى و آ ل هارون تحمله الملائكه ة إن في ذلك لآية ذلك فلما فصل ط قلوب بالجنود قال ان الله مبتلي ك م بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من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 و ل موسوعه ا ب ر ا ا ل ج ت و و ج ن ق النابلسي للعلوم ا ص ب ل ا و س أ ق ل ا م ن ن ا و ي ا موسوعه ا ل ن ا ل ل ه س ي ل ل ع ل و د ج ا ن و ا وآت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 بما شاء وسع كرسيه السماوات و ا ل أ ر ض ولا ي ؤ ذ ه حفظهما وهو العلي العظيم لا إ ك ر ا ه في الدين قد تبين الرشد من الغيث فمن ََ يكفر َ بالطاغوت ِِ ويؤمن َُِْ بالله َِِّ فقد ََ استمسك َََْْ ب ِ ا ل ْ ع ُ ر و َ ة ِ الوثقى ْ م لانفصام ََ لها َ والله ََُّ سميع ٌَِ عليم ٌَِ الله َُّ ولي َُِ الذين ََِّ آ م َ ن ُ و ا ل ظ موسوعه ا ت إلى ل ن النابلسي خ ر ج و ن من ه م ا للعلوم ن و ر إ ى الاسلاميه ت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 أ و كالذي مر على قويه وهي خ ا و ي ة على ع ر و ش ه ا قال أ ن ا يحييها به الله بعد موتها ف أ م ا ت ه الله م ئ ة عام ثم بعثه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 انظر ر ك و ج ع ل للناس ك آية ن ا و إ ل ى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أ ع ل م ان الله على كل شيء قدير و إ ن قال ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموتى قال أ و ل م تؤمن قال بلى قال فخذ أ ر ب ع ه من الطير ف ص ر ه ن إ ل ي ت ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن ي أ ت ي ن ك سعيا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 موسوعه ئ ة حبة ا ل ن ا ء و ا ل س ي ل س ع ل ي م الاسلاميه ذ ي ن لهم أ ج ر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفره خير من صدقه يتبعها أ ذ ى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 ا ل ذ ي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم ا ل آ خ ر ف م ث ل ه كمثل صفوان عليه تراب أ ص ا ب ه و ا ب د فتركه ص ل د ا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين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 بربوه أ ص ا ب ه ا وابل فاتت اكلها ضعفين ف إ ن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير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 موسوعه النابلسي ا ذ ي آ م ن و أَنْفِقُوا مِنْ ي ك للعلوم م الاسلاميه أَخْرَجْنَا ك ولا تجنوا الخبيث منه تنفقون ولستم ب آ خ ذ ي ه الا ان تغمضوا فيه واعلموا ان الله غني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 يؤتي الحكمه من يشاء ومن يؤتى الحكمه فقد اوتي خيرا كثيرا وما يزكى الا أ و ل و الالباب وما أ ن ف ق ت م من نفقه او ن ذ ر ت م من نذر ف إ ن الله يعلم وما للظالمين من أ ر ض م و إ ن ت خ ف و ه ا و ت و ه ا ل ف ر ا ء ب و خ ي للعلوم الاسلاميه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 وما تنفقون إ ل ا ابتغاء وجه الله وما تنفق و ا من خير يوفى اليكم وانتم لا تهلهون للفقراء ت ط ي ع و ن ضربا في ا ل أ ر ض يحسبه الجامل اغنياء من التعفف تعرفون بسيماهم لا ي س أ ل و ن اسماء عليم الله م ا ل ح س ن ه ا ر الذين ي أ ك ل و ن الربا لا يقومون إ ل ا كما يقوم الذي يتخدقه الشيطان من المس ذلك ب أ ن ه م قالوا إ ن م ا البيع مثلون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 ي ح ك الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات و أ ق ا م و ا الصلاه زكاه لهم أ ج ر ه م عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين بقي آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرباء من ف إ ن لم تفعلوا ف أ ذ ن و ا بحرب من الله ورسوله و إ ن تبتغ فلكم رؤوس أ م و ا ل ك م لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان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 ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون يا أيها الذين تداينتم بدين آمنوا إذا بدين إلى أجل إلى فليكتبوا بينكم كاتب بالعدل ولا ي أ ب كاتب أ ن يكتب كما علمه الله فليكتب و ل ي ق فان ل ل ولا ه ربا يبخس م ه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أ و ضعيفا أ و لا يستطيع أ ن يؤمن فان ل ع واستشهدوا ش ه د ي ي من ا لم ك فإن لم يكونا رجلين فرجل و ا م ر أ ت ا ن ممن ترضون من الشهد